وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا بِ يَومَفَصْلِ كَ مِ قتَ يومَ الفصل كان ميقاتا يوم فَخُ في صُور فَتَُونَأَفواج يوم ي فَخُ في صور فَتَأَفنجَ وَفوتِحاتِ السَّمكَ أأَب وَب وَفُطِحَةِ السم أفَكَانَت أَبوابَ وَصيرََة جِبالُ فَكانَت, فكانت سَرابَ إِ جَهَن مَكَانَة مِصَادَ للِطَّارين للطَّارينَ مَأَابًا لا لابثين فيها احبابا لا يذوقون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما الا حميما وغساقا جزاوا وفقا انهم كانوا لا يرجون حسابا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فَذُوقُوا فَذُوقُوا فَذُوقُوا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مفازا ان للمتقين مفاذا ان للمتقين مفاذا حدائقنابا وكواعب اتربا وكنسندها قا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا